قال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهه واحدا ان هذا لا شيء عجاب وانقلق الملؤ منهم ارمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لا شيء يراد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 فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثمود وقوم لوق وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر لا ينفر هؤلاء إلا صيحة واحدة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 قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 90 و90 نعجة ولي نعجة واحدة فَقَالَ اكْفِلْنِيهَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبغي بَعْضُهُمْ لَا يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسنى مآب يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين ي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 ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب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 رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من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 فم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهل هو مثلهم معهم ومثلهم معهم رحمه منا وذكره ل올الالب وخذ يدك ضغسا فاضرب به ولا تحنس ان وجدناه صابرا نعم العبد ان وجدناه أواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب باول الايدي والابصار ان اخلصنا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 فاتختَ له الأبواب متكئين فيها ييدعونَ فيها بفكهة كثيرة وشراب وَوعدهم قاسراتطر في اترااب هذا ما تُعدون اليوم الحِساب هذا ما تُعددون اليوم الحِساب إن هذا لسقُناَ مالَهُ منِم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 هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا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 مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْزَغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ النار. قُ إِماأَنَ مُذِر وَما مِن إلَهِ إِ الله وَما مِن إلَه إلاا الله الاحِد القَهار رَب السماواتِ والالأَرض وَماَا بََهُ العزيز الغَفَّار رَب السماواتِ والأَرض وَما بََهُ العزيز الغَفَّ قُلْهوَ نَبَاء عظمٌ أَنتُم عننْهُ مغرض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 قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم قال فاخرج منها فإن نك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اغوينهم َا فَ بعِزَّتِكَ لَ أُغيهُمْ أَجمَعم إلَّا عبادَكَ منِنْهُممُخْلَصين طَالَ فَ الحَقّ وَحَقّ أَقول طَالَ فَ الحَق وَحَقَّّ أَقُول لأَمْلَ أن جَهَنَّ مَ مِكَ وَمَِّا تَبعك وَمَِّا من تَعَكَ اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ان هو الا ذكر للعالمين ولا تعلمن ندؤه بعد حين